وكذلك جعل لكم أمّة مسقل لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يذق لب مما ينقلب على عقبيه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 وحيثما كنتم فبلجواكم شطارا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنهن حق من ربهم وما الله بغافل إن تعملون يعملون الله بغافل يعملون ولئن تأثى الذين أوتوا الكتاب من كل آية ما تبيع قبلك وما أنت متابعين قبلتهم وما بعضهم متابعين قبلت بعه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت متابعين قبلتهم وما بعضهم متابعين قبلت بعه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين فلكل مجهة ومؤليها فاسمق الخيرات عندما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فبل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لنحق من ربك وما الله مغافل عن تعملون ومن حيث خرجت فبل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فبل وجهكم شطره لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي, ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسلا منكم يتنو عليكم آياتنا يتنو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب ونحكمة ونحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني إذ كركم إشكرني ولا تكروني يا الذين آمنوا سعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولن من يقتن في سبيل الله ما بالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبل أنكم من شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال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 من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الميت يميع تمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من من بعن ما أنزلنا إن من البيانات والوداع من بعد ما بين الناس من بعد ما بين الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللَّعِمُ من بعد ما تبي من من بعد ما بيناول الناس من بعد ما بيناول الناس في كتابهلئلك يلعنهم الله يلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فملاك يجوب عليهم وأنتم رضيهم إن الذين كفروا وما تؤمن كفار أولئك على الله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 إن في خلق السماوات والأرض وقتنا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر في البحر بما يرفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إذا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتنصني في الذياح والسحاب المسخد بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من رجول الله أذدان أن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب هدنا القوة لله جميعا وأن الله شديد عذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعون لم أن لنا كنرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك ينيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم مخالجين من النار يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أذسنا الله قالوا بل نتبع ما ألفينا علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعنقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ مُكْمُنُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ ما مَا رَزَقْنَاكُمْ وَإِشْكُرُونِ اللَّهَ وَإِشْكُرُونِ اللَّهَ يَغْلُبُ كُلُّ إنما حرم عليكم الميت تودّم ولاحم الخنزير وما أهله غير الله فمن يضطج غير باع ولا عدن فإن الله فمن يضطج غير باع ولا عدن فلا إثم عليه إن الله يغفر الرّاح إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ, أولئك مَا يَكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ ذلك بأن الله نزل الكتاب بلا حق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس المر أن تمل وجوهكم قبل المشيق والمولم ولكن المر من آمن بالله واليوم الآخير واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السمين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة فالمغفون بعهدهم إذا عاهدوا والصامرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحج بالحج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإداء إليه بإحسان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 الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدنه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدنون إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَا قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اياما معدودات فما كان منكم مريضا وعلى سفرنا فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فَمَن يَتَّقِ خَيْرًا فَمَا خَيْرٌ لَهُ وَأَنَا تَقُوْمُ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُومْهُ فَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فعدة, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم الصلاح لا يريد بكم اثما وان تكون ملنه عندت الله على ما اداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فاستجيبوني وان يؤمنوا لعلهم يرشدون. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً صِيَامٍ رَبَدُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ أَنَتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنُوتُمْ تَغْتَالُونَا نَفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُونَ وَبَتَوُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوا وَاشْرَبُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون مع تمعكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدون بها إلى الحكام تكون فريقا من أموال الناس من إثم وأنتم تعنمون يسألونك عن الأهل التي يكون هي مباني الناس والحج ويسألونك بأن تأت الموتى من ظهورها من ظهورها ولكن البيض من التقا واتأت الموتى من أبوابها.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 فإذا قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن إذا تهم فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن إذا تهم فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتاقين وأنا فقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويتم الحج بالعمرة لله فإن أحصيزتوا سيسر من الهدئين ويا تحنق روسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صياب أو صدقة أو نسك فإذا أمرتم فمن تمتع من عمرتين الحج فمن من الهدي 800 فصيام متعدد ايامنا في الحج وسبع اذا رجعتم تلك عشر كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر ذلك لم يكن اهله حاضر من اهل الحرام وتمام الله واعلم ان الله شديد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 فإذا أفضت من عرفاتها فاذكروا الله عدد المشعر الحرام واذكروا كما أداكم وإذا كنتم من قبله لمن الظالين ثم يفضوا من حيث أفض الناس وستوفروا الله إن الله غفور رحيم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 أولئك له نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدوداتنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس ما يعجبك قوله في نحيات الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تملأ سعة في الأرض يفسل فيها وينك الحرة والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له الله أخذته العزة من إثم فحسبه جه. وَنَبِئِسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فإذا زلّتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظر إلا أن يأتيهم الله في ظلّ من الأمام والملائكة والملائكة الأمر وإن الله يرجع سَنُبَيِّنُ إِسْرَاءَ لَكَ فَأَتَيْنَا أَهْلَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا وَمَا يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُجِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَقَوَّوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب من حق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدا الله الذين آمنوا لما ختنفوا فيه من الحق مِنْ والله يدي يَدِمَّ يَشَارُ إِلَى صِراطٍ مستقيمٍ أَمْ حَسِيمَةُ مَالَ تَجْهُلُ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِ كُمْ مَنْ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالْفَرَّ وَالْجُزْنُ حَتَّى يَقُولَ الرَّشُّ الَّذينَ آمَنُوا والذين آمنوا معه متى الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنا فقط من خير ذفر الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير ذفر الله به عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتان وهو خير لكم عساى أنا تкро شيء أم وهو خير لكم عساى أنا تحب كتب عليكم القتان وهو خير لكم كتب عليكم لكم أنا شيء لكم أنا شيء لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كن قتال كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أليه منه أكبر عمد الله فالفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يُرِدْ تَنزِيهَ دِينِهِ فَيَمْشِ وَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَمِقَتْ آمَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ يسألونك عن الخمر والمنس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العاف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل يصلح لهم خير وإذا تخلطهم في إخوانكم والله يعنى المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عز وجل حكيم ولا تناكحوا المشركين حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويسألونك عن المحيظ قلوا ماذا لا فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطور فإذا تظهروا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشيتم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 لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليب للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرين وفين فاهم فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عنهم والمطلقات يتربصن بأذف سين ولا يحن لهن أيك من ما خلق الله في أرحامهن إذا كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا صلاحا ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف من الرجال عليه والله عز حكيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسرحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خذتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلقى حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فهؤلاء هم الظالمون فإذا انطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإذا انطلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إذا ظنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم وإذا طلقتم النساء فبلغني جنهن فامسكون بمعروف أو سريحون بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وياتتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقته النساء فبلغنا جنهن فلا تعضلون أينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به ماذا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ويزكى لكم ويظهروا والله يعلم أنتم لا تعلمون والفالدات يرضى على أولادهن حولين كاملين وليل لمن أراد أن يتم وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاج والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الواليس مثل ذلك فإن أرادا فصالا على تراض منهما وتشابرين فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة شهر وعشرا فإذا بلون أجنوهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خمير ولا جناح عليكم فيما عرضة من خضبة النساء أو أكنازة في أنفسكم أن علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبنوا الكتاب أجنة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن فتفرغوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره فتعمل معروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقَتْكُمُ امْرَأَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ تَعُودُوا فَإِنْ فَاءَكُمْ فَأSHِلُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْمَعْرُوفِ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَهُمْ حافظوا على الصلوات والصلاة المشهدى وقوموا لله قانتين فإن خفت فرجالا أو ركبانا فإذا أمناتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إن لحول غير إخراد فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن إن من معروف والله عزيز حكيم وللمضلقات متاع من معروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من رديالهم وهم ألوف حذر الموج فقال لَوْمُ اللَّهُ مُتُّ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ إِكْتَرَالَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَمِيّ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَا الذي يُقْرِضُ قَرْضًا حَسَنًا Allah ben keszira Vallahu yangın bir doyabösündu ألم ترى إلى الملايين من بني من بعد موسى إذ قالوا لنبئ الله في سبيل الله قال ألا سئتم إذا كتب عليكم القتال وألا في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْغِثَانُ تَمَتَّعَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّانِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَقِّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً الْمَالِ قال إن الله صلّى الله عليه وعليكم وزاده بسُبْطَةٍ في العلم والجسم، والله يُؤتِمُ الكهُمَّ إِنَّهُ يَشَاءُ، والله واسعٌ عَلِيمٌ، وقال لهم نبيهم إن آياته ما يأتِكُمُ التَّابُوتُ في سكينةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت من جنود قال إن الله بتنكم بنار فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من يترف غرفة، إلا من يترف غرفة إلا من يترف بيده فشرب منه إلا قليلا منهم، فلما جاب زموجه والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم، قالوا لا قاقة لنا اليوم بجانب الجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من ظفية قليلة غلبت كم من ظفية قليلة غلبت فيتان كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا افرض علينا علينا صبراً متبين أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقد نداود جانو تبأته والله الملك والحكمة والحكمة وعلمهم مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت أرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ve alhamdulillahirabbil alamin al-Fatiha.